كفا يا نفسي ما كان كفاك هوا و عصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الاشفاق نادانا كفا يا نفسي ما كان كفاك هوا و عصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الاشفاق نادانا أما آن المآب بلى بلى نفس قد آنى أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنى بلى يا نفس قد آنى قوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كانا